هَذِهِ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا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 واذكر في الكتاب مريم اذ انتبهت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحانا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا 126-قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا 127-قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا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 146-قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا 148-فأشارت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 121-والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا 122-ذلك عيسى بن مريم 126- لذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون 127- ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 121-وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 122-فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أ اسمحْ بهِم وَأَبَصِ يَومَ يأتُونَ نام لكن الظالمونَ اليمَ فيِي ضَلَالٍ مُبين وَأَذِرهُم يَومَ الحَسمَةِ إذ قض الأمر وَهُم في غَفْلَهم وَهُم في غَفْلة وَهُم لا يؤمنون إا نَحْنُ نَس الأرضَ وَمَن عَلَه إِ نَحْنُ نَس الْ الأرضَ وَمن عَلَهَا وَإلَن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 اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليام قال اراقب ام تعن الهتي يا ابراهيم لا ان لم تنته لارجما انك وهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انك كان نبي حفياما واعتزلكم وما تدعون من دون الله 111-وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا 112-فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله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 واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريات ادم, من, ذرية آدم من حملنا مع نوح وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَدَتْ بَيْنَنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وبكيا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 141-جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا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 وَما ننتَزَّل إلَّا بأَنْ لربّك لَ م بَ أيدناَا وَما خلفَنَا وَما بَنَ ذلكِ وَما كان ربّ كَنسام رَبُّ السماواتِ والأَرض وَما بَهُماَا فَعبُده وَصطَبِ لِعبادتهِ فعْبُدُهُ وَصْطَبِ النِعبادتِهِ هل تعلم له سَمم. ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا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 163- ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا 164- ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا 165- ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وَإِنّكُم إلاا وَارِدُهاَا كان على رَبِّكَ حَْمًَا م قضِيام وَإِنّكُم إلاا وَارِدُهاَا كانَ على رَبِّكَ حَْمًَا م قضِيام ثمُ نُ نَججذينَاتَّقَو نذَرُ الضَّالِمينَ فيِيه جِثام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 121-أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا 122-أطلع الغيب أم اتخذ عند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 يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم 122-لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا 123-وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إددا 125-تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 126-أن للرحمن ولدا 121-وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا 122-إن كل من في السماوات والأرض إلا آت عبدا 124-إن مَنْ من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وت ثير به قوم اللدان وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا